119. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قر ضلوا من ولا 119. قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل 110. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريف 111. ذلك بما عفوا وكانوا يعتدون. 111. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 112. لبئس ما كانوا يفعلون 113. ترى كثيرا منهم الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن شخص الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولئون وَمِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا نا نصارى ذلك بأن منهم كفّتين وربان ووأنهم لا يستكبو.